وَهَنَّ عَلَى وَهْنٍ وَفِي صَالُهُ فِي عَامِينَ وَفِي صَالُهُ فِي عَامِينَ يَنْشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَى الْمَصِيرِ وَإنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لِي سَلَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَا بَإِلَيَّ ثُمَّ إما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إفطال حبة من خرجل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد قدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختار فخور وقصد في مشيك واقضد من صوتك إن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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلِيهِ أَبَا أَنَّهُ أَوَلَوْكَ عَلَى الشَّيْطَانِ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيدِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَتُهُ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيرٌ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُوا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 كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحدوا بآياتنا إلا كل ختال كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن